ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي وين م ل ل م ط ف ف ي ن ا ل ذ إذا ي ن ا ا ت ل و ا ع ل ى الناس س ي ت و ف و و ن إ ذ ا ك ا ن وزنوهم و أو ه م ي خ س ر و ن أ ل ا ي م ي ه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 كتاب م ر ق و م ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إ ل ا كل معتد أ ث ي م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 ثم انهم لصال الجحيم ثم ال يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إ ن كتاب ا ل أ ب ر ا ر لفي عليم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 تعرف تعرف النعيم نعيم على نظرة في لفي وج في وجوههم ينظرون وجوههم النعيم من إن الأبرار الأرائك رحيق م خ ت و م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 وإذا موسوعه ر بهم م ي ت ن و النابلسي للعلوم الاسلاميه و م ا أ ر س ل ع ل ي ه م ح ا ف ظ ل ن ا من ا ل س ي للعلوم الاسلاميه ي ض ح ك و ن ع ل ى ا ل أ ر ا ب ل س ر و ن ه ل ث و ب ا ل ك ف ا ر م ا كانوا ي ف ع ل و ن